اسكنيني بين عينيكي شعان وحضنيني قد كفى عمري ضيان يا عيوني حدفيني حينما كنت صغيرا كيف أمسى حجرك الهاني سريرا يحتويني واحداء منك يسري نم صغيري نم بحجري نم هنيئا أنت عمري خبريني كيف نادت الحمام في حنان كي أنا في حنان كي أنا خبريني كيف تجرينا لضمي كلما نديت أمي خبريني حين كنت ترضيني كل حين حب ديني ها انا صرت فتاكي يا لسعدي حين يغشاني بعد بعدي عنك امي عدت مشتاقا لضمي عدت استجدي رضاكي سامحيني يا عيوني انت امي كيف لي ان ارقع ما احدثته الايام بمثقوب الثقوب او ان التقط ما من ضيعته مني في منتصف الطريق اما ايا عيدا لا ينتهي اي ريح ستحملني الى اصحاب طهرك واي روح تتسامى لتدرك خيطا من نور وعطر ينسل من بين يديك مرسى الأمان أنت سأرتقي سلم محروفي لاقبل هامتك وسأنتني لألث ماثرا من الجنة تحت موطئ قدميك اما هل أكشف صدري لتري اضلاعا قد وهنت كالحبان أم أرفع طرفي لتري عينا أذبلها دمع سؤال نشرت يداي فضميني لملمي شتاتي ورمميني وابعثي دافئ الحنان في شراييني ساسكب دموع خضوعي فوق صدرك واستجدي نظرات الرضا من عينيك واشتاق لرائحه يديك فداك كثير في فداك روحي واحلامي ابنك ابنك